بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أننذر قومك من قبل أي ياتيهم عذاب نليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أنعبد الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم يُرْكُمُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی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 رَوَا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَأَبْنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَرًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ وَأَطْوَارَا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ واجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا قال الله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ أَهَلِهَا وَلَا تَذَرُنَّ الْوَدُودَ وَلَا سُوَاعَوْنَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَى وَإِنْ كُنْتُمْ كَثِيرًا وَلَا تُنْزِلُوا الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ يُغْرِقُهُمْ فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدون فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولماذا دخل بيتي مومنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا